بسم الله الرحمن الرحيم ياسين سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما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 وَلَتَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ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 وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تُنعني شفاعتهم شيئا لا تُنعني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون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 وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناق وفجرنا فيها من العيون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 مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولاهم ينقذون إلا رحمة منا ومتى عن إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون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 فاستبق الصراط فإن يبصرون ولو نشأ لم سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيهم ولا يرضعون ومن نعم مره أكسه في الخلق أ فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما يمضيله إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليُذِر من كان حيا ويحق للقول على الكافرين